لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصار بِكُمْ فَمَن بَصَرَ صَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِي وَلِيَقُولُوا دَرَسَ تَوَلِّي نُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا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 بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما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 أشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائقين وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليظلمون